عَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا إِن يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا إِن يَكُلْ لَهُنَّ ولد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ترى فإذ كان لغوى وداتهم فرثوا من ما ترث من بعد وصيته يوصينا بها أو وَلَهُ النُّطْفُ مِمَّا تَرَفْتُم إِلَّا مِنْ يَكُلُّ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُ النُّطْفُ مِمَّا تَرَفْتُم إِلَّا مِنْ يَكُلُّ لَكُمْ وَمَنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النِّصْفُ ما ترثتم فان كان لكم ولد فرغلت من ما ترثتم من بعض وصيه ان بها اِن كَانَ رَجُلٌ وَرِثَهُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَاتِّخَانِ مِنْهُ نِصْفُ التُّرَاثِ إِمَّا وَرَثَ وَبَنٍ أَبٌ أَوْ أُمٌّ وَلَهُ, أخ أو أخ وله أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ وَإِنْ أَبِي أَوْ أُخْتٌ يُقْسَمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث <تصفيق> من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاع وصيه من الله ووصيه من الله والله عليم حليم والله, عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدي فيها يذيقون جنات ذري من تحت الهري انهارا كل دين فيها وذلك الفوز العظيم, وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعقل